الحياة إما للإنسان وإما عليه تمر ساعاتها ولحظاتها وأيامها وأعوامها تمر على الإنسان فتقوده إلى النحبة والرضوان حتى يكون من أهل الفوز والجنان أو تمر عليه فتقوده إلى النيران وإلى غضب الواحد الديان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 أو نزوة داعية إلى خاتمة السوء والإنسان قد يعيش لحظة من حياته يبكي فيها بكاء الندم على التخليط في جنب ربه يبدل الله بذلك البكاء فيها في حسنات وكم من أناس أذنبوا وكم من أناس أساءوا وكم من أناس ابتعدوا وطالما اغتربوا عن ربهم فكانوا بعيدين عن بعيدين عن رحمة الله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 وبصدق ما يجده في نفسه من الشجاو والألم ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحيي في قلوبنا هذا الداعي إلى رحلته وهذا الألم الذي نحسه من التفريط في جنبه حدتي في الله كل واحد منا يريده أن يسأل سؤالا أن يسأل نفسه عن الليل والنهار كم يسهر من الليالي وكم يقضي من الساعات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 يتحبب إلينا بالصحة بالعافية بالأمن بالسلامة كل ذلك فقط لكي نعيش هذه الحياة الصيدة فالله تعالى يريد من عبده أمري الأمر الأول فعل فرائد والأمر الثاني ترك نواهيه وتواتيه ومن قال إن القرض من الله عز وجل إن القرض من الله عز وجل فيه الحياة الأليمة أو فيه الضيق فقد أخطأ الظن بالله والله إذا ما طابت الحياة بالقرب من الله فلن تطيب بشيء سواه وإذا ما طابت بفعل فرائض الله وترك محارم الله فوالله لا تطيب بشيء سواه ويجلب الإنسان متع الحياة كلها فإنه والله لم يجد أطيب من متع العبودية لله بفعل فرائض الله وترك محارمها أنت مأمور بأمرين إن أن يأتيك الله إفعل او لا تفعل اذا جئت تفعل اي شيء في هذه الحياة تسأل نفسك هل الله عز وجل أذن لك بفعل هذا الشيء او لم يأذن لك اي شيء تفعله، فالاجساد ملك لله والقلوب ملك لله والارواح ملك لله ينبغي بالانسان اذا اراد ان يتقدم او يتأخر يسأل نفسه: هل الله راض عنه اذا تقدم فليتقدم أو الله غير راضي عنه فليتأخر فوالله ما تأخر إنسان ولا تقدم وهو يرجو رحمة الله إلا أسعد الله ولذلك السعادة الحقيقية والحياة الطيبة تكون بالقرب من الله القرب من, من, من ملك الملك وجبار السماوات والأرض الأمر أمره والخلق خلقه والتدبير تدبيره ولذلك تجد الإنسان دائما في قلق وفي تعب تجد الشخص يتمتع بكل الشهوات ولكن والله تجد ألد الناس بالشهوات أكثرهم آلاما نفسية وأكثرهم قلقا نفسيا وأكثرهم ضجرا بالحياة وذهب وبحث عن أغنى الناس تجده أتعب الناس في الحياة لماذا؟ لأن الله جعل راحة الأرواح في القرب منه وجعل لذة الحياة في القرب منه وجعل أنسى الحياة في الأنس به سبحانه وتعالى والصلاة الواحدة برحالها الإنسان من فرائض الله